قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الخير والمسابقة بينها والنفقه في الغزو حدثني يحيى المالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية من الثنية الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وعرفنا ان المدمره هي الخيل التي تعلف زمنا طويلا قبل الغزو ثم تحبس في مكان حار ويوضع عليها من الجلال الخشنة كالصوف ونحوها ليشتد عرقها فيخف وزنها ويذوب شحمها وتبقى لها قوتها وغير المدمره هي الخيل العادي وجعل صلى الله عليه وسلم مضمار السباق أو مسافة السبق للخير المضمرة ما بين الحبياء إلى ثنية الوداء ومسافتها سته اميال أي ما يقرب من تسعة أو عشر كيلو متر المعروف الآن والخير غير المدمره من مسجد بني زريق إلى الثنيه واشرنا بأن مسجد بني زريق يقع في الجنوب الشرقي للمسجد المصلى أي مسجد قباء، وهو ما يعادل الآن المبنى الذي يطلق عليه فندق المنصور قريبا منه أي كان قريبا من المسجد النبوي وقالوا إن هذا المسجد هو أول مسجد في المدينة قرئ فيه القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وقالوا توضأ ولم يصلي فيه يهمنا مكانه والمسافة التي سابق صلى الله عليه وسلم فيها والمسافة الثانية ستة أميال أي كما قلنا حوالي عشرة أميال ومسجد بني الزريب وثنية الوداع ميل واحد أي كيلو ونصف تقريب وابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن سبق في ذلك اي فاز سباقه في هذا السباق سواء كان في الخير المضمرة أو في الخير غير المضمرة الراوي يحكي لنا وقائع فعلي وأشرنا بان هذا السباق لم يكن للنزهة ولا للرفاهيه ولا للمباهاه ولا للكسب ولكن كانت هيئة وتمرين بالقتال لأن الخيل كانت هي العدة وأعدوا لهم ما استطعتوا من ومن رباط الخيل فالخيل كانت ولا زالت حتى الآن كما تقدم الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة وأشرنا بأن أحدث الجيوش اليوم لم تستغن عن سلاح الفرسان لأن بعض المناطق لا يمكن أن تصل إليها الآلية وأشرنا بأنهم قالوا إن في آخر الزمان سينتهي الطاقة الكيماويه أو الطاقة البترولية أو النفطية أو الذرية وسيرجع الناس إلى السيف والرمح والسهم والفرس اذا صدق صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه واشرنا ايضا لربط المراضيع بعضها ببعض بانه صلى الله عليه وسلم لئن سابق بين الخيل فقد شارك في جميع انواع الرياضيات التي تعد الإنسان للقتال في سبيل الله فقد سابق بالجري على القدم وسابق عائشه فسبقها مرة وسبقته اخرى وقال هذه بتلك ومر على قوم على شباب يحملون حجرا ثقيلا فعجز البعض فقال ألا أريكم وأخذ الحجر وحمله ورفعه ووضعه وأيضا قضية ركانه مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكه قبل الهجرة في راعي غنم فقال له أما آذلك يا ركان أن تسلم قال يا محمد أو تصارعني قال وإن صرعتك قال إن صرعتني أعطيتك شاء قال تسلم قال أسلم فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا يا محمد تعاودني قال أعاودك فصارعه مرة ثانية فكسب الجوله الثانيه وأخذ شهاد قال الثالثه والله ما جاء بجنب الأرض أحد قبلك اليوم أو قبل هذا اليوم فصارعه الثالثه وصارعه وأخذ ثلاثه شيئة فوقف ركانه وقال يا ورح ركانه ماذا اقول لاهلي ثلاث جياب اذ قلت شاه اخذها الذئب وشاه شردت عني ماذا اقول في الثالثه فقال له صلى الله عليه وسلم لا نجمع عليك غبنين الغلب والجياب خدش ياكلك خدش ياكلك ثم قال اتعجب من ذلك يا ركانه قال والله اني لا اعجب يا محمد ما صرعني أحد قبل قال ألا تريك ما هو أعجب من هذا قال بلى قال انظر إلى تلك الشجر فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى رقبت بين يديه ثم قالها عودي حيث كنت فرجعت حيث كانت وقد جاء مفت هذا أيضا في بعض الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر علماء التاريخ على اخبار السيار ذهب صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته وكان من عادته ان يبعد عن الانظار وكان في ارض الفلاك وهناك شجرة تلك أن ان ينضم ليستراه وجلس وقضى حاجته ثم امرهما بالرجوع الى مكانهما تلك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم فوق تقدير العقل يهمنا في هذا انه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة لكن لاي شيء هيا يفوز بكاس هل هيا هيا العالم لا والله إنما هيا أن يسلم ركانة أي هيا كل أنواع السلاح الذي يناسب مع المدعوين من اجل ان يدعوهم الى الله ما دام ليس في ذلك حرج ديني وليس في ذلك مخالفه ولا معصيه لله وهكذا مر على قوم وهم ينتظرون ان يرمون بالسهام وفيهم بنو بياضه فقال ارموا بني بياض وانا معكم فكف القوم الفريق الاخر قال ترمون لا ترمون قالوا كيف قوما معهم رسول الله لا نستطيع قال ارموا انا معكم جميعا واشرنا الى ان المناظره فريق خمسة وخمسة وكل رجل له سهمان او عشرة كم سيصيب سهام هؤلاء الناس وكم سيصيب سهام هؤلاء الناس ولكل فريق قرض مستقل اي كم نقطة سيكسبها الفريق ويكون هو الفائز اذا هذه المسابقة منه صلى الله عليه وسلم بالفعل وكلها في سبيل الدعوه ومثل السبق المسمى الان في باب الشام كما جاء في حديث رافع ابن خديد رضي الله تعالى عن عند اخواننا في بلوغ المرام في باب المواقيت قال كنا نقرب من صلاة المغرب واننا ليبسوا مواقع نبله أي أن الظلام لم يشتد وموقع نبله كان يخرج بهم صلى الله عليه وسلم ويمسب الأهداف ثم يسابقون بالسهاب أيهم يفوز أكثر ويسمى إلى الآن سمي يمسل السبق تخليدا لتلك الحادثة أو بيانا وتثبيدا لهذا الحدث التاريخي فكان صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير من اجل اعدادها واعداد الفرسان والمقاتله في سبيل الله